بسم الله الرحمن الرحيم يا ايغن نبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واؤت العده واتقوا الله ربكم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 فأمتكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم نوعظ من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 إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا إن يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضر وأولاة الأعمال أجرهن أن يضعن عملهن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 ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن عملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُوضَعُ لَهُ أُكْرَةٌ لِيُنْفِقَ ذُو سَاعَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا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 لَعَدَّ اللَّهُ لَهُم عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُ اللَّهَ يَا أُلِلْ أَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا أَذَّنَ لَلَّهُ إلَيْكُمْ ذِكْرًا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 117. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 118. قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنذر الأمر بين جن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أعطى بكل شيء علما.